اي يا اي يا بسم الله الرحمن الرحيم اي يا يا بنا ولياري اي يا منا ولياري اي يا منا ولياري كم نعاتبها اي يا صور من شفقه الاب الناصر اي يا لياتي يا لياتي لي كل ما تجري ومأساة الام الحنون التي والدمع غشاها, غشاها تمسح احلام من جراح متى به شوف دمعة حزن لمها يكتسي, حزن لمها يكتسي وتعاست المدمن المبتلى كل يوم تجيب لهلك مصيب أولاهي على شروك حاجة غريبة كل يوم تجيب لهلك مصيب انك بسالك صرت ما فيك تنسى انك بفالك صرت ما فيك تنسى وتجربه المستشار الامين ابتدى يدور السعاده بالدنيا سعاده سر يا وبكاء الولد البار على والده الشفير عساك في الجنة كالطوف بيادي أثمارها لأمور من كل نوعي عسى العوض من بعد ضيبات لياليك في واحد لا عهن داهر لعب وأنوار الحكمة التي تضيء للأجياد دروبها هذي كلها الزداوة هذي كلها الزداوة ما تعرف اصاحبنا اللي معديين اي اي اي ايام في غلبا ويام ناغلبا اي اي اي اي سوى يا منيا ويام في نسوى الراشدون, الراشدون تقدم ايام ايام أيّا أيّا صور انشاديه أيّا التقطناها لكم من ايام الحياه بعدسات صفوه مختاره من الشعراء لعل فيها حكما للسائرين ودروسا للمعتبرين وجوابا شافيا للحائرين ايام ايام أيّا أيّا